عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا قَلَقْنَاكُمُ الْأَذْوَاجَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْشَاجًا وَأَنشَأْنَا مِنَ الْمُؤْثِرَاتِ مَا آفَجَ لِنُطْرِدَ بِهِ عَقْلاً وَنَبَلاً وَجُنُونَاتِ الْفَضَاء يوم لا يوم قصن كان ميقاتا يوم يوم يوم فهو في الزور فيحضون أمواجا وفتح من الزماء فكانت أبوابا روح وصيرت والبال <تصفيق> ماذ لا يضمن بيننا ذا لا بين بيننا ماذا لا يدرون بيننا بوضوء ولا عذاب إلا عذاب وغدا قضاء وبرق وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا لِتَذْكِرَةٍ فَمَن وكل شيء فِيمَا يَشَاءُ فذوقوا ذِكْرٍ وَذَكَرُوا إلا وَكذبُوا إن وَكُلَّ شَيْءٍ حَصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَنْ كواح أتراباً وكأساً بها قام لا يسبعونك لها نوعاً وحكي حباباً جزاء من ربك عواء حباباً وهو الأرض وما بينهم الأرضان <تصفيق> لا يحلقون منه خطابا يوم يطوم الروح والولا ذلك صفا لا يتكلمون إلا من منه الغرع وقال صوابا ذلك اليوم حفظ يَوْمَئِذٍ نَادَى إِنَّ إِنَّا أَعَدْنَا لَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي